يا هيل التفتلي واسمعت عايلك يا هيل ترى عادك بتشبع من البيت وتواجه دعتك بصوت يا صلك ليه ما توحيه ونسمع أعبره صدى الصوت لجاجه عليك كل فواد خلاجه مصمخ رعيه خوف الله في رعيه ما تسمع خلاجه ترى العب وقج كو اتى <تصفيق> ما نواج الود ليل ما ظلم من جيت لك ساري سراج وصالك والجفا ينفخ سراجه وترى و قصرنا اللي كان يا لي أيام ما أدري وين درك ولا أدري ليه وأنا خبرني باب شفك ومزلجه غياب بلا سباه جاد بلا تنبيه وجه فضل العرب على الكبد وهجه نضج قلبي من البعد وش حاجتك تكوي جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجه طبع حبك بقلبي والايام ما تمحي اجرك يحاول يموجه ولا ماجه يموت على من لكن ظننا الغلا تحيه وعروق قال وفاب الروح والقلب وجاجه خبرت حد يبكي على ماله ماحد يبكيه غبرته حد مسجون ما يبغي افراجه احبه ولا ابغضته على شي يسويه ولا زالت رقابه الرجا فيه من عاجه عسى منزل ضماحق وقال الوشم تشقيه وتضحك له الدنيا وياضحك احجاجه في قد خاطري شيئا من الضيقه مسليه وقد تروحي من الناس والليل هجاجة اروح المكان الخابر خابره يأتيه أشوق القدم صباه وهي ما لا حاجة مكاني لا في دواجه لعله عسى محد للمجي يدعيه وشفاه ولا مود يسب بحراجه يحب الجريح اخر دربا لقاويج وتحبال قدام جايات مكان اول ومواجه يا حبال أَجَاتِ مِنْ كَانَ